بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّا يَكُونَ لَنَا وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنَا بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من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 هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون